فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قبض فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إلَّا أَنْقَالُ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا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 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإنهلكون إلا أنفسهم وإنهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.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 ثم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقائ الله حتى, حتى اذا جاءتكم الساعه بغته قالوا, قالوا يا حسرتنا على ما ضرطنا فيها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 حتى إذا جاءتهم الساعة بعثا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم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 124. أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لك لمة الله ولقد جاءك من نبي المرسلين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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا قائر يطير بجلاحيه إلا أمم أمثالكم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 ولقد أرسلنا إلى قوم من من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأس والضرر إلى علهم يتضرعون فلو لا إذجأهم بأسنا يتضرعون ولكن قسقت قلوبهم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 قل أرأيتم إن أخذ الله سماعكم وأبصاركم وقتم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يئتون به أنظر كيف نصرف الآيات ثمهم يصدفون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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في خلماة الأرض وَلَا رطب وَلَا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه لقضاء جل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البذ والبحر تدعونه تضرعا وقفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 أو يلبسكم شيئاً ويذيق بعضكم بأس بعض. ظَكَيْفَ نُصَلِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مستقرون وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يفقذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أن دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدنا الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمدنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 117. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وَلَهُ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور 119. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَاذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ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 بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحيه قومه قال أتحيي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 كلن هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين والزكريا وياحية وعيسى وإلías كل من الصالحين وإسмаيل وليسع ويونس وлуقى وكلن فضلنا على العالمين ومن آبائهم ودرياتهم وإخوانهم وجد بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 وَإِيَّاكِ يَكُنْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ قُتُدُهِي قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 ما فِي في خوضهم يلعبون، وهذا كتاب أنزلناه مباركاً مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتُظهر أم القرى ومن حولها.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 وَمَنْقَالَ سَأُزِلُّ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُ أَنفُسَكُمْ اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكثرون.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 قد قص لنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما أنفخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من قلعيها قنوان دانية قنوان دانية وجنات من أعنابه والزيتون والرمال مشتبيها وغير متشابه انفروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وفرقوا له بنين وبنات بغير علم 17. سبحانه وتعالى عما يصفون 18. بديع السماوات والأرض 19. أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء, وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيث قد جاءت صائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها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 كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبيئهم بما كانوا يعملون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 ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمه. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحَونَ إلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَا مُشْرِكُونَ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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.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 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتكم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام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 وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا إِلَّا أن يكون ميتة أو دَمًا مَسْفُوحًا أو لحم خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رجس أو بِسْخًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِسْخًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ, به فمن الله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 إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا صادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 ذانيكم وصات به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارطا فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أرسل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن براستهم لغافين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ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 ما ينبئه بما كانوا يفعلون من جاء بحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمدت وأنا أول المسلمين قل أوير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء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 وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بَعْضٍ فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم